ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَن يُشَاقِ اللَّه فَإِنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِلْئَةً أَوْ تَرَكْتُمُهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِي الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا لِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ما فللله ولرسول ولذ القربة، فللله ولرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وبن السبين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.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 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون قطلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ الْمُفْلِحُونَ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 ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن أخرجتم لنخرج ن معكم، لئن أخرجتم لنخرج ن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا.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 تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أمين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 124. فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين 125. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا 11. الله ولتنظر نفس ما قدمت لعد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكن كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم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 الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدير السلام المؤمن المهيمن العزيز جبار متكبر سبحان الله عما يشكون